We'll be right طال الوصول اروح في الصرفيق جوا وبره وعلى الحدود رصاص بركان جوا وعلى الحدود ادو بانينا وبنعلي لله الواحد بنصلي ادو بانينا وبنعلي لله الواحد بنصلي من دم الشهده الأبرار شمس الحرية اليه دم الشهده ما بضيع ولا دم معتاز الشهيد قائد وحده التصنيع واللي بعزمه وشكل ليل دم الشهده ما بضيع قائد واحدة ضد تصنيع اللي بعث موشك الليل في العطاط روبيت ببسالة قاوم صهيون في العطاط روبيت ببسالة قاوم صهيون استشهد اشهد يا الشهيد لقبو الغالي أبو السعيد فاقتسسل الفيري هالشهيد لقبو الغالي أبو السعيد في العطاطرى بطل ما في غيره طائد ميدان وهو مام حقك حلمه ومراده محنا يوم استشهاده في الجنة والله ما عاده للعاد جهنم تغلي حقك حلمه ومراده محنا يوم استشهاده جنا والله معادو للعاد جنن أم تغلي؟ في المدائن الطالوسود وبارود. في المدائن الطالوسود أروحهم صوريخ وبارود. جوا وبرا وعلى الحدود شهدا جوا